الله أ ع ل م ب أ ع م ا ل ن ا و ب أ ج ا ل ن ا لكن كيف نودع رمضان وهو شهر ا ل ر ح م ة و شهر ا ل م غ ف ر ة و العتق من النار ف هل يا ترى غفر الله لنا هل رحمنا هل أ ع ت ق رقابنا من النار هل غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا هل أ د ر ك ن ا ليله القدر وكانت لنا خيم أ ل ف شهر أ م لا و هذا هو الذي ينبغي ان نفكر فيه جيدا في آ خ ر رمضان ليس هو انقضاء رمضان إ ن م ا كيف انقضى رمضان وبم انتهى رمضان ا ل فعلا كما أمر ا ل ل هل وكما أمر ر س الله الله صلى الله عليه وسلم هل فعلا كانت أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة لوجه الله عز وجل وهل فعلا كانت وفق شرع الله وتحقق فيها شرط ا قبول ا ل أ ع م ا ل إ خ ل ا ص والصواب هل ابتغينا وجه الله ب خ ي ا م ن ا وصيامنا وذكر ا لله و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وحضور الجماعات والجمع والدروس والمواعظ هل فعلا كان هذا لوجه الله لذلك ن س أ ل الله عز وجل أ ن يتقبل منا جميعا أ ن يقبل كل أ ع م ا ل ن ا الصالحه التي قدمنا فيها الشهر المبارك ونرجوه أ ن نكون من الذين غفر لهم ومن الذين رحمهم ومن الذين أ ت ق رقابهم من الله ه ل نحن نودع رمضان لكن ب أ ي ن ي ة ن و د ع و ب أ ي قصد نودع رمضان هل لنستمر في ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و ف ي ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وحضور ف ي الجماعات والجمع في المساجد وفي الاكثار من ذكر الله وترك المحرمات والاكثار من ش ع ر الخيرات أ م بنيه الانقطاع عن كل هذا كيف تودع اخي المسلم رمضان هل تودعه و أ ن ت عازم على الثبات على صراط الله المستقيم هل تودعه و أ ن ت ناو ان تبقى مع الله و أ ن تبقى في صراط الله المستقيم أ ن تبقى نقيا طاهرا عفيفا مؤدبا متخلقا ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة التي تخلقت بها في شهر رمضان وهل تستمر على العبادات التي تؤديها في رمضان وتقوم بها في رمضان في شوال وفي باقي الشهور أ م أ ن ك ناو وعازم على أ ن تتخلى عن كل هذا زعما منك ب أ ن ك تعبد الله في شهر واحد وذلك يكفيك يكفيك أ ن فيه ا ل ر ح م ة و ف ي ا ل م غ ف ر ة والعشق ف ي من النار وفيه ل ي ل ة خير من أ ل ف شهر يعني خير من عمر خير من ثلاث وثمانين س ن ة و أ ر ب ع ة أ ش ه ر يعني ليلة و ا ح د ة يكفيك ك من عمر ل ه هذا فهم خاطئ أيها الإخوة علينا أ ن نفهم ما المقصود ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ل د ه فيها فضل رمضان وفضل ل ي ل ة القدر وفضل القيام وفضل الصيام حتى لا نقع فيما حرم الله أ و نضيع أ ع م ا ل ن ا ل أ ن ه اخي المسلم اختي ا ل م س ل م ة لا تكون لك ل ي ل ة القدر الخير من ا ل ف ش ا ر إ ل ا إ ذ ا كنت مؤمنا و مسلما و اديت الفرائض ثم تقربت الى الله عز و جل بالسنن تعلمون ب أ ن قيم ليلة القدر واجباً بعد ليس النصر كيف من هذه الأحاديث لك القدر ي ل ل ا وخير ليس من وثمانين ثلاثة ن ة واجبا ر ل ش إذن نصليش ما ما ما العمور غير نتاقص الله علاش هذه الايه قبل ان يكون لها كافيه ولن تجلس في العمر فيها مئه وسته وستين وسته وثمان ا شهور يعني مئه و م ا س ف ي ن اثنين م ر ت ي ن إ ذ ا ما لم لي ا نريد ع و نصل منك نحج ل من ما ا قلتنا ان م نصل قمناها ي الى الملك ع شركها قمناها من ق و العوثار ا العوثار ل ه ا ق من الحج ه ا وإيمان و عندما تسمع عن العمره وقيام الليل و ص ل ا ة النوافير و ع ل ى تطوع النفقه وغيرها ل م ا تسمع ذلك الفضل المضاعه وذلك العجل العميم الذي أ ع د ه الله لمن قام بهذه ا ل أ ع م ا ل هذا لا لا يصح ولا يقبل الا اذا اديت الفرائض تكون مؤمن ومسلم وتؤدي الفرائض عادك النقش معك وش قمت للا ذ ل ك القدر لان قيام رمضان كان ل ي واجبا ذ ا كيف يعقل انك اذا قمت ب ن ا ف ل ة بعمل تطوعي انه يغنيك على الفرائض ابدا هذا لا يعقل ليس في الشرع ولا في العقل ولا في الرساله ا ل س م ا و ي ة ولا في القوانين ا ل و ض ع ي ة أ ن ك إ ذ ا قمت بنافله تغنيك عن الفرائض يعني بليلة ليلة قيام تطبعات سنة لأن وأنثالها من النوافق ومن من ونفقة ونفقة تقوم القلب القدر و14 والفرائض الخمس, الخمس لا لأن ليلة القدر وصيام وحج وعمرات هذا كله يحصل ذلك العزر الوارد ب ا ل أ ح ا د ي ث وذلك الفضل العميم إ ذ ا قبلت منك الفرائض اما ما تقبلت منك الفرائض انه في المعلم الدلك لا ت ن ب و عنها ولا تعوضها ولا تكون لك أ خ ي ر ا من ثلاث وثمانين س ن ة ا ر ب ع ة أ ش ه ر إ ل ا إ ذ ا أ د ي ت ا ل ف ر ا ئ د وقبلها الله منك سبحانه وتعالى لا يفهم شيء غ ل ط ي ن الفرد هو الاول ثم ت أ ت ي ا ل س ن ة الفرد واجب لازم فرد فيقال العلماء وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه إ ذ ا من ترك الفرد يعاقب فهو ا ت ه م أ م ا ا ل س ن ة أ و ا ل ن ا ف ل ة أ و المستحب أ و المندوب سمه ماشيس حسب اصطلاحات العلماء عند الاصوليين وعند الفقهاء اصوليون يسمونه المندوب أ و المستحب والفقهاء يسمونه ا ل س ن ة كذلك العلماء الحديث يسمونه ا ل س ن ة لكن ما هي السنه وما هو المستحب أ و المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الله ترفق ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هل ما لا يعاقب على تركه يعوض ما يعاقب على تركه ابدا مستحيل رمضان ويقوم ليله القدر ويقول ا ل ع ا م كله ترك ص ل ا ة شكاي ريح شاي شي قمار مالك انا دفع ت ش ر ي ق لو نتخيل له ويدفع التشريق انا دفع التشريق زيده ع ي د ي ف ن ا والليل يقوم ليله ويقال الفضل الله عز وجل ا ل عزيزه ع د ا ل ي الذي يقوم الليل يقوم ليله وما يصليش النهار على هذا انا ب ي س قيم البارح وما رفلنا لا ضول لا عصر لا عشان لا مقلبة عشان صبح وغير وإذلك الله عز وجل يقول وما عصر في الحديث هذه فهمة عز القدسي تقرب إ ل ي ع ب د بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه أ ح ب إ ل ى الله ما تتقرب به إ ل ي ه والفرائض إ ذ ا لا يقبل منك النوافل حتى تتقرب بالفرائض ه ي الذي يضيع الفرائض يحافظ على النوافذ والسنن ا ل م س ت ح ب ا ت هذا أ ح م ق أ و مجنون أ و ش ف ي لا يحسن التصرف إ ذ ن أ ح ب ما تقرب إلي عبدي أو م الي تقرب إ عبدي كما يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه بشيء ما يمكنش تعطيه صداقات ت ط و ع ي ة وانت ما قد تؤدي الزكاه ما يقفش ب منك الله وما ك يحبش منك وما يقفش ب منك ا ل ت ص ر ف هذا كراهيه ا ل د ر ا ع م المئوات ي والعشرينات والربعينات وانت ما تخرج ا ل ز ك ا ة كي نبعدهم غ ف ل ي ن رجلين بالدين تقول درس يتخرج ز ك ا ة لا أخرجها ولكن ا لا ل ه ا ل ع يمكن ل ان تتخرج منها أربع ولكن ا ومعرف لا يمكن ان تتخرج ضار ا منها ل اربعه ل كثير ش ر ر عام، م اشهر م هذا هذه لا يزكى. لا يقبلها الله والزكاة يزكى هذه ا ل د ر ا س ا ق غير م ض ب و ط ة م ا يوجد حد ولا ق ي م ة ما ع نصاب د ش ن و م ا يعيز الاشخاص أ ص ن ا ف ا ل ث م ا ن ي ة و م ا تعود لك شي ل ز ك ا ه الشيء ا ل عندك الزكاه مثلا ت خرج خ م س ة ل ابن عام و ن ف ق ت نساء التطوع مليون م ا يمسكك شيء رابح حلل ه مياه ر ك ع ا ديال ل ت ط و ع و م ص ل ن ا ش ي العشاء ف ه ذ ا القائل عشاء عن قصه ت ر ي خ القيامه دمشي غ ل ط د ك ن هذا الدين ي أ س س على علم و ب ا ل خ ص ص العبادات وحي ت و ق ي ف ي ة وليست و ف ي ق ي ة حسب ما اتفق لك في ذهنك وعقلك وكلها لا يجوز ا ل ز ي ا د ة ولا ا ل ن ق ص ة الاصل في العبادات أ ن ه ا ت و ق ي ف ي ة لا ز ي ا د ة فيها ولا ن ق ص ة ولا تبديل ولا تغير يمكن اليوم في يوم يصل في الليل والأعيان في مع أن إنما تعود تركعت تلك العشاء عشاء الضوء البلد يردى للدور العشاء عشاء وإما الضوء تقول تركعت الربا الربعات الصباح الصباح الربعات خليها حتى لأ ثمانية لا تقلطي لا. يعني ثمانية العشية ثمانية ولا ستة、لا. س ي قدر الله الى خلقه كسلا أ و عجزا أ و عمدا أ و نسيانا أ و غفله تخدها كما هي ف ت ك ر معه و تخدر معه عند م ا يقول بوجوب قضاء ا ل ف و ا ئ ت ي وان كانت عمدا ا ما سيدة ختير عندك وإيديك ل تفكر ب أ ن ه يكون لك خ ي ا م ل ي ل ة القدر خير خيرا من أ ل ف جار وانت معولت ل ل ف ر ا ئ د او انت معولت تصلا ما يخرج رمضان وتالي من هذه الدين ومن هذه ا ل ع ب ا د ة ا ح ت ر ض المقنعات ا م ر ا ل ل ه و ح الله مطلع ل ل ن ي ة وعالم القصد و ي ع ل م خ ا ئ ن ة الاعين وما تخفي ص د و ن ك و ن بينة من على أ م ر ن اعمالنا حتى ن ط ونضيع أ و ن بنياتنا السيئه و نحسن التقرب ق ونقصد ص د إ ل ى الله عز وجل بالفرائض أ و ل ا ل أ ن ه أ ح ب ما يتقرب به إليه أحب إليه هو أحب ا ل ف ر ا وما ئ ي ز ا ل عبدي هذه نوافل وما يزال بزيادة وما يزال دماغ وما عبدي يتقرب إ ل ي ه بالنوافل ومن النوافل قيام رمضان وقيام ليله القادر وست من شوال وصيام الاثنين والخميس و أ ي ا م البيض و ع ر ف ة و ع ا ش و ر ة وغيرها هذه كلها نوافل وما يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه احب ما تتقرب الي ا ل ف ر ا ئ د لكن إ ذ ا أ د ي ت ا ل ف ر ا ئ د وعقمت ا ل ف ر ا ئ د واتيت ب ا ل ف ر ا ئ د ثم تقربت إ ل ى الله بالنوافل أ ح ب ك الله ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن س أ ل ن ا لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه ي في دبل د الجوائز ق ر قال المعد راك نائح وذلك الاعرابي الذي سال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي ه قال خمس صلوات في اليوم قال علي غ ي ر ه قال لا إ ل ا أ ن تصدق إ ل ا أ ن تطوع قال و وفيدا ا ماذا الآن كذلك ذلك فرض عليه قال ز ك ا ة مالك قال م ر ة في العام قال علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تصدق قال ثم ماذا قال س و م رمضان قال هل علي ا غيره قال لا إ ل ا أ ن تصدق او تطوع قال ثم ماذا قال حجبيت ا ل ا ه الحرام قال هل علي ا غيره قال لا الا ام تطوع قال, قال, قال, قال, قال والله من <تصفيق> ازيد الله يمزيد ه نطوّع أنا أنا من أنا زونناanaip بقول وننا، بجوات بجعل معرض ؟ مثلا ل كلمة جدت مت أ ا ل الرسول صلى الله عليه وسلم افلاح ان صدق اذا كان صادق فيما يقول لانه سيؤدي الصلاه ويزكي ويصوم ويحج وما يجد التنافي له ولكن يحافظ على ه ل ك الاركان ق ا ل و أ افلاح ان صدق ا ل ا صدق فيما يقول فهو من المفلحين معناه من الفائزين ومن الناجين والناجحين اراك يا أ خ ي لقد ن ت الفرائض ا ل آ ن بخصوص ا زمنا وتركت المحرمات والكبائر قالك ب إ ذ ن الله تكون أهل الجنه بلا نقش ي ذ ك الله عز وجل برحمتها اعمالك خالص لله وصالح وفق شرع الله و أ د ي ت الفرائض وتركت المحرمات ا ل ك ب ا ئ ر إ ل ا اللمن صغائر كنا نقع فيها ولو كله بني خطاء خ ي ر انكم تسوابوا ولو أ ن لم تذنبوا اذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر ا رحيما وسمى ن له رحمانا ورحيما لاجلنا ليغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا ويعفو عنا ل أ ن ن ا ضعفاء وكثير النسيان وكثير ا ل خ ط أ وكثير ا ل غ ف ل ة وضعاف كما أ خ ب ر عنا هو نفسه وخلق ا ل إ ن س ا ن طائف ويقومون تجروا ب ش حل ف ألاس بجرائمهم كي ب م س ا ل د ه م ك ي ق و م و ن ب ي س ا ع ن د ه م و ي ب ر ي و م ا ا ل ل ل ف و س و ع ن د الفلوس بمساعدهم ن ر و ل ا ي ش و ف ب ن ج م ي ل ة و ل ا ع ر ي كي ا ولا ن د ه م ومزوج ومحصان ومع ذلك و م ر ك ذلك لا يشبع الانسان لا يشبع من النعم لا يشبع من المزاد انما كما قصى الله سلم لو كان ا ب ن آ د م و د ي ا ن م ذ ا د نتمنى ثالثا ولا ي م ل أ جوف ابن آ د م إ ل ا التراب ولذلك إ خ و ا ن ي القناعة هي, القناعه هي الغنى والغنى هي غنى القلب م ا ش غنى الجيب م ا ي جيب عامر حركه ي اللي ع ن د ه ي جيب عامر والسكاره والصنادق و ا ل ح س ا ب و ا ل ش ك ا ة والطريطات وكل شي عامر ولكن الجوع في القلب ك أ ن ه عند يزعله ي ا ل سنين يا سيدنا ي و س ميت ملك حركه عيال ميت. درهم كي يطمع وقال ان يصلي لهم و ا د ي د و م و ل ا خ ل ا ت ه م و ي ق و م ل ن بخساره موعد ويقومون ب خ س ا ر و ن ي ر م ق و م و ن بخساره و ي ق ا م و ن بخساره ويقومون بخساره م ت دقائق ا سلط ع لا انا بس الله يمشي لداره سوزان عندي ه ذ ا مسلم بين الخوسين ولذلك أ خ ي إ خ و ا ن ي اخواتي رأى ا ل ق ن ا ع ة هي سواء في المال ولا في ا ل أ ك ل ولا في ا ل ش و ر ولا في اللباس ولا في المركوب ولا في المنكوح ولا في النساء ولا في الرجال ر أ ان لم تكن و لديك ق ن ا ع ة لا تشفع ابدا و إ ذ ن ك نقول في الدعاء نعوذ بك من قلب لا ي خ ش ى وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع تشمشي ء لكن ما ب غ ي ت ش م ش ما ب غ ت ش م ش و ي ق ا ل قال الشاعر هي ا ل ق ن ا ع ة فاكسبها او ف ظ ه ا تكن و ملكا ولو لم يكن لك سوى ر ا ح ة البدن انظر إ ل ى من ملك الدنيا ب أ ج م ع ه ا هل راح منها بغير القطن والكفن هي الدنيا يكن القناعة الفضل تكون مالك. تكون مالك تكون حاكم ومالك الممتلكات ولو لم يكن لك راحة البدن ملك ملك وملك ولو عثق تكون تكون تكون سوى وكن وشارب لتحب الروح بذنك ومعافى و س ا ك ن ومغطي فعلى الدنيا السلام ولم لو ولو لم يكن لك سوى ر ا ح ة البدن انظر إ ل ى من ملك الدنيا باجمعها أ ج م ع ه ب أ ماشي、غني. ملك الدنيا بأجمعها كاملة هل منها بغير القطن. القطن ماشي الدنيا راحة القطني والكثني القطن هاد القطن فراشات غني بغير هل هل والخدادي ن ح ولكنهم ي ف وفي خ ه يحتويون شو يدي الحمر و الناس ماشي في نيفو وفي م ن ا بيضا و ي و ر ه م ا حين ن د فهذا نقطه تمزق ب ي ا ك ل و ن ه ا الدود او ت أ ك ل و ه ا الارض ولا معنى لها وتلبسه خ ر ق ة بيضاء لا تطيق لبسه انت في الدنيا ت ق د ر ش وتلبسها ل أ غ ن ى الناس و ل أ ك ث ر الناس ممتلكات و ل أ ك ث ر الناس أ م و ا ل ا وجاه و م ك ا ن ة تلبس ع و د ل و ك القويضه ولما تبي تصلي عليه هتقول ج ن ا ز ة ر ج ل و ل ا ا م ر أ ة س أ ل ي ن ا ط ا ل عمل وكل شيء خليه ن ا ا ط ل ع روحه م ش ا ك ي ص ب ح جيزه وكل ممتلكات خلالكم هنا المال لكم والحساب عليه لما يكون غدي ا ويقبل ع د ك ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل ي كنت ا غ ي ب عليها ويقول لكم اهلي يا ح ب ا ب ي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت ب ن ا المال لكم والحساب علينا قد جمعت المال من حله وحرامه ويبقى الورثه والحساب عليك و م ا ل ت ع ب ي ان تتخلص بين يدي الله إ ذ ن علينا إ خ و ا ن ي أ ن نفهم د ي ن ن فهما جيدا حتى نعبد الله عن علم ل أ ن الله عليم لا يعبد إ ل ا بالعلم اضمرت لحظه هذه النعمه ينطب الله له م ع ن ا في رمضان وخيخوا ج م ض ا ن القوم المسلمين في بيوت الله وحول كتاب الله وحول م ا ئ د ة س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ح ب و ا وتعاونوا وتعاطفوا و ت ا خ و ا وتصالحوا والم... الذين س ع ا د و ا وتخاصموا وتدبروا يعودوا الى الله ويصلح ذات العينين هذا ا ل إ س ل ا م عجيب ونعمه ع ج ي ب ة نور من الله ونعمه لا تضاهيها نعمه ر أ ه اللي ما عرفها اخسرها تقول اللي ما عرفت اخسرك اقسم لكم يمينا لو ل عرفنا ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م و ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن و ع ظ م ة هذا الدين حتى نعض عليه ب ا ل ن و ا ج ي ولتفوا حوله ولتفافوا ونبحثوا عليه بالليل والنهار بالفلوس ونخلصوا عليه ونتعبوا عليه باش نفهموه أ و ل ا ل أ ن به وبسببه يدخلنا و ل ل ه ا ل ج ن ة وبسببه يرضى عنا الله وبسببه ينجينا سبحانه وتعالى من النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الحشر قبلها إ ذ ن ه نحن نودع رمضان لكن إ خ و ا ن ي حذاري أ ن نودع أ ف ع ا ل الخير و أ ع م ا ل الخير و أ ن نودع الطاعات و أ ن نودع القيام و أ ن نودع ا ل ص ل ا ة و أ ن نودع ا ل ق ر آ ن و أ ن نودع ا ل س ن ة و أ ن نودع الجماعات والجمع وان نودع الاجتماع على م ا ئ د ة كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم اذن ط م ه ب ر ى ذ ا ودعنا ا ل ط ا ع ت ف إ ن رمضان جاء وجاء به رب ا ل ع ز ة إ ل ي ن ا من ح ة و ن ع م ة وفضل منه لعلنا نتق الله لعلنا نتعود على تقوى الله و نتدرب على تقوى الله و نتق الله عز و جل حق تقاته كما قال سبحانه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون هل إ خ و ا ن اتقن الله حق تقاته و الشيء لن يخافوا من الله كما ينبغي ان نخاف و ه ن مرروا الله كما ينبغي أ ن ن ر و ا وهل نطيعه كما ينبغي ان نطيعه وهل نتجنب ما نهى عنه كما ينبغي ان نتجنب وهل نستحي من الله كما ينبغي ان نستحي ان نستحي من الله حق الحياء وهو ينادينا بصفه الايمان يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته لاحظوا يا ايها الذين امنوا الله عز وجل يعلم ب أ ن ه قد يكون ا ل إ ن س ا ن مؤمنا ولا يتقي ولا يخاف ويقع في المعاصي و إ ذ ي ق قل للذين آ م ن و ا ا للذين كفروا لانه قبل الايمان لا تتصور التقوى والخوف والرجع يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله خافوا الله يعني خافوا عذابه قوا انفسكم من عذاب الله واجعل بينكم وبين عذاب الله حاجزا بماذا يا ربنا باتباع الاوامر واجتناب ل النوع بالعمل بالتنزيل والقناعة والاستع... والعمل ق ن ا ة بالقليل ا ل و ع بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحم ي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحم أ ي ب أ ن يجدك الله حيث أ م ر ك ويفتقدك حيث نهاك وقد يخواننا الى ا ل ق ي و أ ن لا يجدنا الله إ ل ا حيث أ م ر ن ا و أ ن يفتقدنا حيث نهانا يجدك حيث أ م ر ك يعني في ا ل ص ل ا ة في ا ل ز ك ا ة في الصوم في الحج في العمره في ا ل ب ر بالوالدين في ا ح س ا ن ا ل ج ي ر ا ن في حسن معاشره ا ل ز و ج ة في حسن ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د في النفقه على ا ل ز و ج ة وعلى ا ل أ و ل ا د في ا ل إ ح س ا ن مع ا ل أ ص ح ا ب في حسن ا ل ص ح ب ة في حسن المعاشره في حسن الجوار في ا ل أ م ر بالمعروف في النهي عن المنكر يجدك حيث أ م ر ك كلما أ م ر الله ب أ م ر فيه خير وجدك مع أ و ل ئ ك الذين يفعلون ذلك、أخير. او اذا امر بقول خير وجدك مع القائلين أ و إ ذ ا أ م ر بذكر وجدك مع الذاكرين أ و بالصوم مع الصائمين أ و ب ا ل ص ل ا ة مع المصلين وهكذا هدوم الا تقوى وتستحيل وتخاف أ ن لا يجدك مع الذين أ م ر ه م سبحانه وتعالى ب خ ي ر وفعلوا و أ ن يفتقدك حيث ناك معنى يفتقدك حيث ناك يعني لما ينهى عن أ م ر ما لا يجدك مع الذين يقترفونه وينتهكون حرمات الله عز وجل نهى عن الشرك لا يجدك مع ا ل م ش ي ك ي ن نهى عن الكفر لا يجدك مع الكافرين نهى عن النفاق لا يجدك مع المنافقين نهى عن السحر لا يجدك مع ا ل ص ح ر ا ء ولا مع الذين يصدقون ا ل ص ح ر ا ء ولا الكهان ولا عن غيرهم من ا ل خ و ن ة ممن يزعمون علم الغيب ثم نهاك عن الربا لا يجدك مع أ ك ل الربا و نهاك عن القمار لا يجدك مع لاعب ا ل ق م ا ر و م ي س ي ر نهاك عن شرب الخمر لا يجدك مع شرب ا الخمر وهكذا لا يجدك مع الزنات ولا مع ا ل خ و ا ن ة ولا مع الكاذبين ولا مع شاهد الزور وهكذا هذه الله الأخوة حقا تقاتل يقول و لا تموتن و الا وانتم مسلمون و معنى مسلمون أ ن ت م لا تعلمون متى تموتون و امركم الله بان تموتوا و انتم مسلمون معنى مسلم أ و ل كم تعرفون أ ر ك ا ن ه ا ل خ م س ة ثم المعنى العام ل ل إ س ل ا م معناه الاستسلام و الخضوع لله هذا هو ا ل إ س ل ا م هو ان تفوض كل امورك لله هذا هو ا ل إ س ل ا م اذن ا ل أ ر ك ا ن اركان خ م س ة لكن ا ل إ س ل ا م لا يوجد حالات خ م س ة فيه اوامر ونواهي وفيه اركان وفيه جدران وفيه سقف وفيه اثاث وفيه اضواء وفيه فرش وفي... إلى آ خ ر مش كيك م ل ك ا ل إ س ل ا م ويسمح لك أ ن تسكن فيه و أ ن تطمئن فيه و أ ن تسكن فيه وتشعر ب ا ل س ك ي ن ة و ا ل ط م أ ن ي ن ه أ ن تسلم كل أ م و ر ك لله تمكن سبحانه وتعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ا ح ي ت ك ا م ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ت و أ ن ا أ و ل م س ل م قد هذا و ا ل إ س ل ا م و حذار اخي المسلم ا خ ت ا ل م س ل م ة أ ن تعيش ل ح ظ ة لا تفوض فيها ا ل أ م ر إ ل ى الله انه قد ي أ ت ي ملك الموت وقد أ م ر ك الله ب أ ن لا تموت إ ل ا و أ ن ت مسلم كما و ص ى بها ابراهيم بني كما قال سبحانه وتعالى بحق سيدنا إ ب ر ا ه ي م و أ و ص ى بها ابراهيم بني ويعقوب يا بني إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون اما علمت أ خ ي المسلم أ ن ك حينما تفكر في م ع ص ي ة م ا أ و في الخروج عن دين الله أ و عن ط ا ع ة أ و ص ل ا ة مستقيم ب أ ن ك تفوض ا ل أ م ر لغيره ب أ ن ك تنساه ب أ ن ك لا تخافه ولا تستحي منه ولا ت ر ج ه ولا تشعر ب أ ن ه يراك ويسمعك ويعلم بحالك وخبير بكل تطربه انه ما كنتش مفوض ا م ر لله ما كنت بدر ما ف ي ة م ع ي ن ة عمدا معناه انك فوضت ا ل أ م ر لغيره أ و نسيته نسيت الله أ و غفلت عنه أ و تحديته وتعمدت الوقوف ة ي ا ل م ع ص ي ر هل المسلم الحق الذي يعرف الله ويفوض ا ل أ م ر إ ل ى الله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرتكب م ع ص ي ة و هو يعلم ب أ ن الله يراه و يسمعه و يعلم بحاله و خبير به و لا يعزب عنه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء يستطيع ان يرتكب م ع ص ي ة طبعا لا لكن لماذا ن ع ص ى ننسى و نغفل و ينسينا الشيطان و يزيننا ا ل أ ع ن ا ق ح ت ى ل ما ب د شي تنسى الشيطان كي يزينك كتبول لك ل ا م فقد ي فعيل الخيرات تيام الشيطان من كتبول لهم وقد وعد الله هو بان يزين الناس في ا ل أ ر ض ويغويه وهو الذي يحصل أ ن ك مؤمن بالله ومسلم وتؤمن بجميعك الايمان وتقوم بجميعك ا ل إ س ل ا م شادحت الحج ومع ا ا ذلك ت د ي ر شيء مع عاصمه امير ا ل ل ا و ع ا ى صحراء يدرس جريمه ويسوونك عن صفات الله تقولنا سميع بصير عليم خبير رقيب حسيب منتقم قوي عزيز جبار فعال لما يريد هذا ما يريد ه ولكن ان ك واحد ل س ا ن ق و ي وكيغلب ع ش ر ق وما ل ك ا ر ا ت ي و و ا ا ل ت ك ن د و و ان ل يفترق لقد اردت ان اكون مؤمنين بالنسبه ا لي ولكن و اكون مؤمنين بالنسبه ق ي لي ولكن ماذا اكون مؤمنين ت ر واخد بالنسبه لي و بلادهم و خ ي ك م ك ي ع ر ض ا ل ج ن و ن في عرض ولادهم يمكن الدخانه اخيكم طوروا قالوا عبد ا ل د ك ت و ر قالي علم النفس وعلم العقل وعلم الدماغ وعلم المخ وعلم المخيخ و الله اعتدوه ل ك يعلموا د و ك ل ل لا يعلم ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن إ ل ا رب ا ل إ ن س ا ن ولا يصلح ا ل إ ن س ا ن إ ل ا رب ا ل إ ن س ا ن وعده سبحانه وتعالى ولذلك ليس هناك شرع ولا قانون يستطيع أ ن يضبط ا ل إ ن س ا ن كشرع الله لا يوجد في ا ل أ ر ض وعمرهما كان في التاريخ ما لم يكن دينا سماويا في الوحي ف ي ا ل ن ب ح ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ف ي الصبغه ا ل ر ب ا ن ي ة صبغه الله و م ن أ ح س ن من الله صبغه ونحن له عابدون ا ل أ م ة خصصت الله صبغه الله والاخوه انسان ل ب غ يصبغه ب ب ص غ الله وما نحسن من الله ص ب غ ة و ن ح و له عائد ا خ و ا ن ي نصبغ أ خ ل ا ق ن ا عاقبتنا و اخلاقنا و معاملتنا و أ ق و ا ل ن ا و سلوكنا و كل العلاقات التي بيننا و بين أ ن ف س ن ا و بيننا و بين غيرنا من المسلمين و من غير المسلمين ينبغي أ ن تكون م ص ب و غ ة ب ص ب غ ة الله و حينها يرضى الله عنا و يعزنا و يكرمنا و ينصرنا و يجمع شم لنا و يغينا بفضله عمن ن سواه و بحلاله عن حرامه و بطاعته عن م ا ف ي ت ه و يرضى عنا ويرضي الناس عنا و إ ل ا ف ل ا ولذلك إ خ و ا ن ي قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون إ خ و ا ن ي ل ه ذ ف الذي يهمني ا ل آ ن في كل عام في أ و ا خ ر ا ل ر م ض ا ن الذي يقض مدزعي ويزعجني هو الخوف من أ ن يتولى كثير من ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت عن دين الله بعد رمضان كيف تتعرف عن الله تعالى و تخلى ع ل ي ه كيف تصرف مع الله تعالى و تعالى كيف تقبل عليه ثم تدبر عليه تولي الله ضمرك و أ ن تعيش فوق ارضه وتحت سمائه ت أ ك ل من رزقه وتشرب من مائه وتلبس من كسوته سبحانه وتعالى وتسكن بلاده وتكون رزقه و تتحداه ع ص ا ه و ت بعدما بس تبارك عبدالله عبدالله عرفتها عرفش عرفش تعال عرف عرفت هديحتي تقد تقد تقد ودقت ما ماذا ما الإيمان الإسلام القرآن القرآن القرآن. وقمت الخامس لاخر الله حلوات حلوات القرآن القرآن القرآن الليل تراويح ورأي شرون ورأي شرون ورأي شرون وقرأت وفرائد وتدوقت ودبرت له لكو نقول كل وصلت وصلت تأجود تطوعت ت والكلام وجلس و بالصدقاء الخير مجالي الخير ذي ح ف هل ا ا م ل ا ك ة و ترضى بالله عليك أ ن ت بدل مثل هذه المجالس ومثل بيوت الله باش غايب ل ل بالله ه ع ك الدل يصلي خ ت ع ل ي ك مسجد ب ا بالقهوه م ي ي ج ولا بالبار ولا بالقول بازر ولا بالفلبه و ليس ا الصوار بتحط ت ح ط و هناك يعلكم ن بقع ة في افضل ل أ أ ر ض من بقاع المساجد وشر لبقاع ا ل أ س و ا ق كما جاء في الحديث تصور أ ن ك ت خ ل ع ن ا بقلنا كل ط ه ا ر ة و ن ظ ا ف ة ونقاع ملول ومزوق ومفرش ومطار ومنقي ومضوي لمن لضيوف الرحمن الضيف دخل من الجانب هاتخلص و ا ن د كاين م ا م وكاين صفوف وتنظيم وقانون م ض ر و معروف وما يمكن تدخل بلا عذر ولا بلاغتسال إ ل ا إ ذ ا كان عذر وعود طوابت سيفه طهاره بالله عليكم ما فيكي في مكان في الدنيا عند المسلمين لا تدخله إ ل ا طاهرا ولا تدخله إ ل ا من أ ج ل ط ا ع ة الله م ا ي ش م ع ص ي ة م ا ي ش معصيه ة م ي لا ل يوجد معصيه لا ي و ج ن خفه لا يوجد ء خ دبس لا ي م ج د سد لا م يوجد غيبه لا يوجد ن م ي م ة م ا ي م ن نهب أ م و ا ل م ا يمكن ت ه ا ك أ ع ر ا ض م ا ك ي م ك ي ن وينه كل ه ط ا ع ة و ش ك ي ن ة و ط م أ ن ي ن ة ونظام ومدرسه نتعلمه هذه النظام, النظام. ونصلي ص ل ب انضباط و ق بقراءته ونقوم لقيامه ر للركوع بالتكبير أ ونكب ا لسجوده نسليمه وننكع ونسجد ونزل ت ع ل ي م ت ر ب ي ة كيف ينبغي ان تكون ا ل أ م ة م ط ي ع ة س م ع ة ف ي ا ل م ع ر و في الشموعات احتفصل لا غلطة لمخلوق طاعة ف المعروف ا ولا طاعة ل ق إلا في、المعروف. انتو فانت ل الامام تتبع لنا د ا م م ق ت د ي برسول الله كبر رفع صلى الله عليه وسلم لا كبرتك ب ه ر ا الاعراب وقرا كنسكتوا ا ولا كبر كنكبر ا وارفعوا ن ر ف ع و هكذا تاهيكم السلام عليكم والسلام عليكم واللي خالفوا بطله س ل ا و ه ولا خالفوا عمد ن فهو اتي لاحظوا الامام ا ل ا خرج على س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم مشين سبحان الله ما كنتسلمشي ا صعش تفصلة قفل الى الله فنقولmesan نفهم ما طيل وما ا ا ل واحده وما حلوق إ م كنتطيعوشي ق برسول الله تفصلو معه ف ا ل م ش ي نقام ا ل ر ب ع ه ا ل خ ا م س ة في الدور ما نقدرش نوضع عباد الله ما ن ي د ر ش ن ا ا ل د و ر في ل ع وحكمة الله ما ع ل ن ق ر ر ب ا نقول ي في ا ل إ م ع ا ن ر و ب ا د في, بحال بحال في عادي. وكل وعد الله إ ما نقدرش نقول ف نساء و عباد د يكون الله ه مباشرة ب و ح د ما دام ي ذ ك عن طريق ا ل ف ق ي ر عن طريق المدني وخاصه بالخير بلا ل وضوء ا ل ا ه كنت صحيحه وصلاه بطله لا يوجد غلط ل العقل م المعاملات ودين لا يشتنقوا لا في اللي الإسلام ج حلقاتي وفي جميع مجالاتي لا ت ن ق ض فيه ل أ ن ه دين الله ل أ ن ه الحق يعني لا تجد به ع و ج ا ج ا ولا نقصا ولا ت ن ق ض ا افلا ي ت ض ب ر ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا اختلاف هنا يعني تناقض ق ل ا م ت ن ولكن حذر ا ي أ خ ي المسلم و اختي ا م س ل م ا ء أ ن تبدلوا بيت الله ببيوت الشياطين بطهر ب ق ع ة تبدلوها ب أ خ ب ث ب ق ع ة و الله عز وجل يقول بني إ س ر ا ئ ي ل أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو أ د ن ى بالذي هو خير تبدل يهدل الله الصهينة الله وجل أنزل عليهم لمنه عنهم عز واشتلوهم طعام منسان الله اعلم بحقيقته وكونه ومذاقه ولونه طعام رباني المنه والسلوى والذين قال فيهم سبحانه وتعالى و ا ن ذ ل ن ا عليكم المنه والسلوى ك ل و ب طيبات ما رزقناكم وما ظ ل م و ن ولكن كانوا في المساوير لهم اجددن ماذا قال من بعد واذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاغرس <تصفيق> <تصفيق> من نفس الناس الواحد تحرمه التحايل ت ك ا ا ع و ا ل م ك ر و ا ل ي د ع ان ء والوعد والخلف、العشق. وَإِذْ قلتم يا مُوسَى يَا قُلتُمْ ل ل ننظر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرز لنا مما تنبت ا ل أ ر ض من بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يا الله بغوام صحق والبصر لعدس فقال ي مسلم النوسل عز وجل متعجبا ومستغربا اتستبدلون الذي هو أ د ن ى بالذي ه و خ ي ف اخوان ا ل م س ك ن ة و ب ا ء ا بغضب من ل ل ه ذ ل ك ك بأنهم ن ا و ا ي ك ى ويذل ن ب ا ت ابو البصر ب و القرعاو و الخيار و ا ل ع د ي ز صور اخر مسلم ل ا ذ ا ادري ا ل م ك ل ى قال الله عز وجل اهبطوا ا ي مثلى ت وقالوا ذ ي ه أدنبي ل ذ ي ه و أخر ب ي ط و ا مثلى ف إ ن لكم ما س أ ل ت م وضربت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة وباؤوا بغضب من الله هذا هو ا ل م ك ل ى اخر مسلم ب د ر الجامع بالمقارب ولا ب ا ل ج و ل ف ا ز ر ولا بالفليبير ولا بالسينما ولا ب ا ل ع ل ب ا ل ل ي ل ي ة و او ب ا ن د ي ة الفساد والرقص والمجون اختلاط الفاحش وصوب الخمر وغيرها ماذا تقول لله بني المجرمين و ا ل خ و ل ة والخبثه بالمؤمنين المسلمين الصالحين الطائعين الطاهرين تصور انت القوة واشتلقاش واحد حق بيحاول بحويش ولا ولا بقر ولا ولا وعلى أبوال بقر ده يأدق يأدق بشقاشه بتنفيحها ابن الجامعة اللي افضل كنان ما لا بشي بشي خبيح في لي بطابة حق ولا بكلام قبيح ولا وابع لا لا شيء عباده حس ب أ ن ه مع الله حس ب أ ن ه في مجلس تنزل ي عليه ا ل س ك ي ن ة وتخشاه ا ل ر ح م ة وتحفه ا ل م ل ا ئ ك ة ويذكره الله في منهن تصور اخي المسلم ا ن فقير وضعيف ومحتاق الراس انت ص و ر الان كيف ذكرك الله في تسمع ه يمكن أن تبهج ا ل فقالت انا ه لا اقول ل ش ا ن محاج لا اقول لك انني لم اقل احد انني لم اقل احد ا ن ك ي لم اقل ا ح م انني ك لم اقل ك احد انني لم اقل احد انني لم اقل احد س ن ع ي لي او انا عند إن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء و ر ى مكل ديك ملايكه ك ا ب ه وطالعيني ل س م ا ء بخبرك ا ن س ا ء ويعرفوك ك ا بسميدك و إ ذ ا احبك يخبر جبريل يحبك ويقول ك ي جبريل يقول الملايكه يحبوك ومن بعد كيزرع كي ي المحبات د ي ل ك في ق ل و ب ا ل ن ا س الارض بسميدك ع ن د ك تحسب س ا ل ك ان ن س غ ل ط ان ا ل ك ان نسالك ان ن س ا ل ان ن س ا ل ان نسالك ان ن س ا ل ان نسالك ان نسالك ن نسالك ان س ا ل ك ان ن س ا و ك ان د س ا ل ك ان نسالك ان نسالك ان نسالك ان نسالك ان نسالك ان ن س ا ل ان ن ل ك ان نسالك ان ن ا ك ان نسالك ان ا ل ك ان ن س ا ل ان س ا ل ك ان ن ا ل ك ان نسالك ل ك ا ل ع ان ن س ل ك ل ك ا ل ك ان نسالك ان ا ل ك ان نسالك ان ن ا ل ك ان ن س ل ك ن ا ل ا ل ك ن ا ل ك ا ل ك ن ا ل ك ل ك ان ن س ا ل ا ل ك ان ن س ل ك ان ن س ا ن ه س ا ل ك لكنك تصور بأن م انها ي في عرض لا تتصور ه ا د ن ه ا لا تتصور بالارض الا ا و ع ل م الله م س ت ق رزقها ه ومستودعها ا و ر ويعلم ك ل ما ر خير وشر ي في حياتها ي من مستقرها و م س ا و ق د ع ه ا وزواجها وولادها وسكنتها ومشاكلها وكلشي يعلموا الله ومقدروا الله وما تموت حتى وحدا حتى يا شاء الله هتقولي الناموس ا م س ك ي ن كان قتل فيه بزاف و أ ن م ا كان قتل فيه بزاف و ا ل ح ا ن ر ق و ل ي بزاف لن تموت حصره ولا دابه الا باذن الله ت ر يمكن تدور تدور تقتل في ح ش ر ه ويش ل وحده ما فاش عمره تدخلك في حوايجك وتبقى الخب عنزه ع ولكنهم لم يكن عمرها ما خ هناك عمره و اخرى ومات ل ل ا ج ي ي ولكنهم ت لم ل ا ت يكن ت د هناك عمره ا للصبات ب ر ى ولكنهم ا لم يكن هناك عمره اخرى وما تموت حتيفة أ ج لا تموت خبلك نفسه و حتى في السوفيه رزقها و أ ج ل ه ا م ا تخاف ش و إ ذ ا جاء أ ج ل ه م ل يستاخرون س ا ع ة ولا ي س خ د م ه م وقل ان يصيبنا إ ل ا ما ك ذ ب الله لنا و م تاتيكم إ ل ا ب غ ت ة وما تديني بسن ب أ ي أ ر ض ي ن تموت وان الله هو رزاقه مين ما عمرك؟ ما رزاق ه لقوات المدينه ولا على الله والمحي هو الله. والمميت هو الله. والمعطي هو الله. والمانع مين تر أقدم ماك. منين؟ ع ل ا م علاء علاء ع ل على المعطي المانع الارزاق الصانع المصور على موزع ا ل أ ر ز ا ق ا ل ع ق و ل على موزع كل ما يملكه ا ل إ ن س ا ن وجعله مختلف بيننا ع ل ا م ع غ ا ب تصور حينما تسخط على أ ن ك ف ا ق ي ولا معنديش ا ولا مريض ولا ع ل ا م ع ل ا مع م انك ت د ر انت مؤمن الكافر خلي شغلو هذاك انت مؤمن كنت تعرفي انكوش بيد الله هو الفعال لما يريد هو المعطي المانع المعيز المذل المغني ا ل م ف ق ر الضار النافع ع م ر ه بالكاف والنون إ ذ ا قضى من ف إ ن م ا يقوله كن فيكون إلا إلى وطمأن إليه إذن إخوان الله أقول لك نبدل نستبدل الذي بالذي والله لا على ذلك الحال اللي نعليها بلادنا واطمأن حذاري هذا بهذا استمرنا رمضان وما حتى رح تعد وتقفى رأى نعم بلاد هو هو كلها أن وأن أخير في الإسلامية شعب ما حتسبب بلاد غير الاسلاميه الحمد لله كي ا ل خ ي ر و كي ن ن ظ م و ه ا ن ل ل ه لو كان ا ل ص م ر مسلمي هذي الحل و م ع ل ي ه ف رمضان إن شاء الله بعد سنوات تصح ا ل أ م ة ك ا م ل ة وتنصر ا ل أ م ة ك ا م ل ة وتعز ا ل أ م ة ويدخول الكفار في دين الله أ ف و افواجا ج ا رخص نغيم للدين دقوة و ه م ه ونعرف ونعرف حقيقته ل ل ه عز و ل ونطمئنه ق سنعيش السعاده ة ا ا ن ء ل ل في الدنيا والاخره ف ة ا ل س ع ا د ة م ا ت ج بالفلوس ولا ت ش د ب ا ل ح ر ف ولا مش تجد بالاولاد ولا تقلدهم ا ل س ع ا د ة لا عند الله اذا ا ت ق ى ت الله يعطيك السعاده في الدنيا والاخره ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحصره يوم ق ي ا م ة أ ع م ى قال رب لما ح ش ر ت ن ي يا أ ع م ى وقد كنت ب ص ي ر ة قال كذلك ا ت ك ى اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى حذري إ خ و ان ي أ نكون ن سببا في العيش ض ن ك وفي أ ن نشقى وفي أ ن نحصر عميانا ن ا بعدما ك مبصيري الطريق بين ا ل إ خ و ا ت و ر ه و ا ض ح ة س ب ا ن ه وتعالى تقول لا اقول لكم كيف لا اسمعوا كي ي ء لا الحمد لله وسائل ا ل إ ع ل ا م حتى و إ ن كان أ غ ل ب ه ا مضل ضال مضل فيها الحمد لله الخير ما ينبه المسلمين العقلاء المسلمات ويذكرهم بالله ويعودون الى الله حتى ن لم يعودوا م ر ة و ا ح د ة اقتربوا من الطريق ا ل ذ ي ينبغي ان يسيروا عليها إ ذ ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مشكله تبدل شي معصيه تصور بانه ن م ك ما يمكشي ناكل ي م ي يمكشي أخرك رأى ما د رأى موش ا يمكشي رأى ر جاي ع ياخذ روحك ي ا الجامعين لا في ا ل ك ا ر لا في التاكسي و لا في ا ت ر م ن ولا في ا ل ط ي ا ر في الموقع لا ما يمكن شيء ف ي أ ج ر ك ل ح ظ ة ل أ ن ه لك يجري ان ا س ك م ل و الله عز وجل ي ق و م ما ربك بضل الله من عبد و إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ة وهو الذي حاسب ح ن ه و الذي حكم ب أ ن ه لا ي س ا ع ة ساعة ت ي دقيقة ن س ا ع ة هي لحظة م ن س ع س ا ع ة ر ف ل ح ظ ة ما ي ا خ ر ت تقول له ع ا ئ ل غير لك ح و ا ئ ج ي ما لا لازمتوا ل ا ن مشيت البحر تعمها راسك ي ك نعرك تشمسك للكل جدار زولادك زو ي ك ت ت ح ض ى الله ي ك تطلع وراء و ر ا ي ج يزي ما يكرمويت و ف ا ل ما ي ك ل م ة ويرزق في الماء عريان تصور خ ا ر ج من فوق البحر عريان حظ بعض و ق ا ي ه م ا ل م ه وقام ل ا ء م ا ل م ه و ق ا ل ب م س ل ي غ ر ق ا م بمسلمه وقام بمسلمه وقام بمسلمه وقام بمسلمه وقام ا بمسلمه ي وقام بمسلمه و ي ا م بمسلمه و ق ا ن بمسلمه و ش ا م بمسلمه ا ي و ي ا م ب م س ل ي ه ر ي ا م بمسلمه ق و ل ب ن س و م ا ت ي ب ك و ا بابا م مات لكن الوالد ا في ن في الحرب م ا ت ع ل م ا ن ي ولكنهم ا اعلمون ا ن ه اللي عرانا جزاك و الله خيرا ل س ب ا ح ة سنة و ر ي ا ض ة م ا ك ي كين م و ت ش ولكن ما شف أ ح د الجو مختالط عريان وانت عريان وهم عريان, عريان, عريان, عريان, عريان, عريان المراه عريانه ة ا نفسها لا العورة كاملة المسلمات ذا عريبا وجدوا السباغة خيوط لكي يبنس بكي على وكانت ا والطلوعالي ا ل ت ق ر ب و ل م القبيح الفاحش ا ل ا ا عريانا شباب ل ل ه د ر ك م ا ل م ر ا ة الجاهليه ة التي لما ك تتعرض للحجز ه نو جاية ا ل ا ي بها كدت ي الى ي ح ج ا ن ا كانت جهه ثقيله ت ز و ل حولها ي مره م ر ة كطبوع ا ر ي ا ن ي ز م ر ة ح ن خ ط ت ن ا في البحر نقاتلو في البحر نقالهم إ ب ل ي س وهذا قالهم دينهم د ي ا ل كانوا مشركين دينهم د ي ا ل طوقوا زياده ل م ر ه ج ا ي ا ليه كانت ا لما ج د تطوف ي ا ل ب ي ت علينا ا ك ا ب ت ج ي ا د ه تكشف ل ع و ر ه ديالها ما ت ر ف ب ش زياده نقصه كانت ت ب ي ر خيوط على الخسر ديالها هل يمكن المراه اللي الحلق ح ب ب يقول ل اللباس خ ي و ذاك إن ن م ي تدير ل لباس اللي ما ا تدل خيوط خيوط على قصيرتها احتلات رعوره وهي تطوف وتقول في طوافها اليوم بدا بعضه أ و كله وما بدا منه فلست أ خ ل ه هذه م ر ا ج ا ه ل ي ة تقول ك و ا ل د ر ا بنت العوره بهي ا ل آ ن بعضها ولا كلها وراء الذي ظهر منها لا أ ح ل ه للرجال أ ن يرووا هذه م ش ر ك ة ج ا ه ل ي ة ما زال م ج ل س ا ل رسول الله عز وجل ه تفرجوا على ا ل م س ت م د د ة و إ ذ ا ك إ خ و ا ن ي ردوا ب ل ك م احنا كنخافوا على خ ط ن ا لما تشوف م ع ص ي ة الله ص و ر إ ن س ا ن ي متسكران في البعض نعم ونفع البليليه هي ا ل إ ج ر ا م م خ ا ل ط ة ذكور و ع اناث يرقصون عراه ت ل ع ب د ا م ا ما ش و ي تشيبون ا عاريه ستين ل ي يقول لك في الحديث القادسي فيما لك ا م ع ن يا أ ي ه ا الشيخ الكبير لقد شاب شعرك و ن ح ن ظ ر ك وانعظمك و ق ل ب ص ض ر ك تستحي مني ف إ ن ي استحي منك فلما ه و ك ت تشيب شئ ي واحد ة في الاسلام كي س ت ح ي الله تعالى يعدلك وانت ر أ س ك كم جيب ا ل ح ي د وشارب كو عينيك وما ز ل ما ك ت ح س ن من الله عز وجل لذلك ر ا م إ خ و ا ن ي خذنا رغم فهمين شيء انا ما كنت ا منشره للفهم وعرف ا الله ش د ت ق ع و ا الفتح السن وغادر يكمل البقيه ا ل ب ا ق ي ة من عمره في الكارتاو ضامن الا إ ذ ا كان جاهلا وكان او كان جهله م ر ك ل ا أ و كان لا يعرف الله فاذا كان لديه شبه كبير يحاول يقذف ا ي الفوات ا الاول ه و ل لا ل ي ا ا يلقوا الجمعة يختموا الكارتة أعمارهم شما؟ ماذا ي ف ك ل الله ذ بانه ل ة والذي ل يفهم ر ا ل دين ا ل ل س ة و ا ي ب ر ا م ه وفهمه ا ا والمحاضرات ل ن و ت الثاني شيء غير بذلك يقصد ن ويعرفه م ا ل ويعرفه ن الله ا ل يشجلون ى أ م قرأوا م و ا هذا ي ينوي غ ي ر ف ه م الدين ويحسب الله مع الذي فهمه ومالي ت ا ل ه هلا خ و إ ذ ا إ خ و ا ن ي هذه ا ل م ه م ة ديال الدين و ديال الدعوه ا ل الدين و ا ل د ع و ا ل الله ر م ش و ي ت ن ا جميعا قال لي ع ا ف ش ب ا ر ك س ي ا س أ ل ع ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة راه الامات دارغ فلول تجي دارغ فلول راحت ل قارن مثانيش اقسم لكم يمين لو فهموا ا و علموا وتيقروا لا, لا غيروا حالتهم التي هم عليها لا و نحتيغيروها ودليل ا ل هو أ ن ك انت تحصلني فهمت شاد و لاقول لي ماشي مرجع يا ل ل ه ما ف ه م ش ي كيف قال لي ان أ ن ت مش كيما خاف دماغك ن ت و صلي كاي صوم تاك الله غض البصر ما ي ك و ل ربا ما ي ك و ل رشوه ما ي ص ب ل خمر ما يكمي ما ينفع ما يسكر ما, ما يشطح ما يغني ما يغني ما يغني ما يغني ما ي ما يغني ما يغني ما يغني ما غ ن ي ما ل غ ن ي ما ي ن ما يغني ما ي ن ي ما يغني ما ي غ ن ا يغني ما ن ي ما يغني ما ي غ ن ما ي ر ن ي ن ي ما ي ما ي ي ما ي غ ا يغني ما ي غ فقال له ل يمكنك ان تتحدث ع ن ف ق و ل ا ن ت م م يكن ق ا ئ ا لانه لم يكن ق ا ئ ح ا لانه لم يكن قائلا لانه لم يكن قائلا لانه لم يكن قائلا لانه لم ي س ن قائلا لانه لم يكن ق ا ئ ل و لانه ل ا يكن ا ئ ل ا لانه لم يكن قائلا ل ا ن س لم يكن قائلا لانه لم ك ل ا م ل ا لانه لم ي ك ا ئ ل ا لانه لم ي ن قائلا لانه لم يكن قائلا لانه لم يكن ق ا ئ ل راه صاحبك لما كي كل ق ن ا ة غير التي انسى فيها ما تستغربش لما ي ض و ر فيك ولا يتعجب منك لاكش تيك ي ت ع ج ب منه ن ت تعجبك ل أ ن انت فخا انت ب بخ... ت ج ه و ب ت ج ه انت قناه و قناه إ ذ ا ا ل م ي ز م ك عادي دقل الى ما داخش تماجيش معك انت ع و د ت أ ن ت ت ع ج ب منه ل أ ن ه كيبالك ضال و منحرف و بعيد عن الله وفي طريق إ ب ل ي س خطر يعني تخرج معيك ل ا ل م س ل م اكل اشخصك ل اللي اخي ي ه المسلم ب ي يا ة بالدارجة بالشلحة بالفرنسية ما يا بالعشارات إذا كانوا يفهم يفهم ي له لا اراك ف مشؤول امام الله قاصد الله عليه سلم ل أ م ت ه بلغوا عني ولو ا ي ة بلغوا بلغوا بلغوا ب ش و ي ة وبالحكمه وبالمعيضه ا ل ح س ن ة و ا ل ل يبلغ ي ب فيكم يبعد عن الفتوى لا يحصل شيئا ش م ا يورد شيئا الامه ولا يخشي فتنه لا ش ب ل غ الدين الا ما هو الفتوى اذا ش و ى لك عاش فتوى د و ز ن الفقيه فتوزن جيزه انمي ا ن ت قول لي غير يتق الله اموالي ل و ا ض ح ة ما ي ح ت ا ج ف ت و ه ما فيها خلاف ولما يتقذف ا ل أ م و ر اللي ما ي ح ت ا ج فيها خلاف لما يوصل الخلاف عد به العلماء يفتونه فيما يحتاج إ ل ي ه من إ ف ت ى كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أ م و ر م ج ت ب ا ت لا ي ع ل م ه م كثير من الناس انت ادعوغي في الحلال والحرام الباين وفي الخير الواضح الذي لا خلاف فيه لما ت د خ ل ع ل ا م المشتبهات فلا تخف و ا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا وبهذا إ ن شاء الله اذا التزمنا ستعود ا ل أ م ة إ ل ى كتاب ربها و س ن ة نبيها وسيجمع الله شملنا ونعي ا ل س ع ا د ة مطمئنين ف ر ا ح ة م س ت م ر ة دائمه إ ذ ا ساعدنا وساهمنا في تحقيقها حذاري أ ن تحملوا م س ؤ و ل ي ة غيركم وتبقوا بدون م س ؤ و ل ي ة فكلكم راع ٍ وكل راع مسؤول عن رعيته و ثانيا ً ب ا ل ن س ب ة ل ل ا خ و ة الذين يساهمون في ا ل د ع و ة إ ل ى الله حسب علمهم و ط ا ق ت ه م ا م ن ش ا ه ا ل د ع و ة إ ل ى الله تقول اشقدر الدروس والمحاضرات والنبي لا لما قد تكلم عمك بس بعد لا شيء شرك معين ولا شيء غ ي ب ة معينه ولا ن م ي م ة معينه ولا كدوب ولا كتادي جارتها ولا شيء حساب ه ا ر د ع و ا لما قد مصحبك ما يكمي ش ي مثلا لما يلعب ش ي الكارتا ولا ما يكوش شيء في الميزه ولا ما يكوش ش ي الربا ولا ما يكلب شيء ه ذ ا ر د ع و ا واخوك كذلك وعمك و ز ا ر ك و صاحبك في ا ل خ د م ه وصاحبك في القرايه وصاحبك في المهنه كيف ك ت ت لا م م ع ك د ش من و ك ر م وعين ي فقه شيئا صار عالما فيه ينبغي ان يتقن كيفيه تبليغه كيفيه تبلغه الغير صافي هي ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن أعطيكم نصحوا ي ة أخرى. ن ص ح بانفسي و و اخوه ي يجب عليكم تعرفوا النصح ل ن لحظة إبليس عرقنا د واحد واحد مجتمع دخل تكراها. قبره بوحده. ه ا رح امتي ن ص ي و ن ي و مدير ح س ن ة ما ترا ب س اذا مدير سيئه ما يكون هي الخير أ ي هادي مفهوم خلفه و ه ذ ا ما دم مدير ح س ن ة ما ترا ب س يعني هادا الحسنه ما ترا باس و هادا ا ل س ي ئ ة ما ترا ب س ما ت ر ى هي الخير إ ذ ا ا ل قوم سميك ن هادا السيئات و ك ا ن تا د و ن الخير و م ا القوي الشر ل أ ن ه م تناقضوا مع كتاب ربهم و س ن ة نبيهم صلى الله عليه و سلم إبليس وكل م ج ا شيء تتعلق بالقراعه يسمعنا ي س ويقولون كل شيء شيئا و ل هذا ي س ل بوحده ج ي م الدير ع ديال الصهاينه من ا والصليبين ويصيدوهم كانهم شيئا ومعلقين في كل عام لكن م ي عندما ر يكون هناك ش إذا ا ه د ا و مسلمين ا ش ت ت ت ع ق ق ر ا ل يكون هناك ا ه ذ ا ف م خ ل م ي ن يكون هناك ودخلوه ا ه و ا ف م ا ل م ي ن ي ك و ا هناك اهداف مسلمين وكل سكت على خ ت ك ر ا ه يقول الحمد لله كتعترض ذ بانكم ن ع ي ش و الله كرمكم ان جعلكم بني ادم و زادكم تكريم جعلكم مؤمنين و زادكم تكريم جعلكم مسلمين و زادكم تكريم جعلكم من أ م ة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و الأمجال قرانك ل والصاليين المجتمع الإسلام ومدير بس والقرآن يقول ي فيه سبحانه وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر أ ن ث ا ل ه ا ص ه ا ي ن ا الشياطين كيقولكم ل يجب ا ل ح س ن ة ما يكون عنده غير س ي ئ ة مد الحسنه ة ما, ما يترى بس و ذ ا قضية تبليغ ما قلتها لكم وخا يتراباس س ب ل والإنسان ل ل بالحكمة وصول و ا ع لأنك إلى الله ونصحت غيرك من المسلمين ونصحت من إذا دعوث غيرك ووعدتهم و أ ش د ت ه م كتكون كتحصن نفسك من الانحراف وجربه لكن ما يسال عليه انحراف يجرب يبقى ينصح الناس يبقى يوعد الناس يبقى يذكر الناس ويدعي الناس إ ل ى الله ويحس ب أ ن ه ت ح ص ن بواحد الحصان ة خ ا ص ة ب أ ن الشيطان ما كنت قضيه د خ ل لما ت كنت تقول الناس ت ق و ى الله لما كنت يجي الشيطان يقولك خصك تعصى أ ق و ل لي و ل ا لي انا س م ل ل ه ما احسنش م بالله ولا ل ن احسن من العباد هنا هو لا احسن من الله و ل م ا ذ ك يفر ب ا من دعوه الله ي فهو يحطم لك ويحطم لك و ي ل ط م لك ويحطم ن لك ويحطم لك ويحطم لك ويحطم لك ويحطم لك ل ي ح ط م لك ويحطم لك ويحطم لك ويحطم لك ه و ان تتركك ل م ع إلى الله ص ي ف م الله ز ا ب ي ا و ي ح ق م ش ش و ع ل ي ه وقال لها ق ل مدرسه ذ وقال لها مدرسه وقال د لها ا ل ح مدرسه وقال لها مدرسه ت وقال لها ح يبقى مدرسه عاشك وقال ي لها ي د ر س ه وقال لها مدرسه وقال ح ي لها مدرسه ولكن خ ي ي ب م خ عندما ت د تدرها ر و ت ت ل ز م شرع ا ل ل ه كي يسلطع ل ذ ه الامهات د ي ن ك ل ك ر م ولما ل ك ي تقوم الله بهذه الامهات يعمرهم ل ت س ب ت ط ي ل أ ن أنا ما د ي ي ر ل ح ق بهذه ع الامهات ويصدق بهذه الامهات المسلمات كلهم م ا ل ا حجاب سيكون فيهم ا ل م ؤ م ن ة و ا ل ت ق ي ة و ا ل م س ل م ة و ا ل م ن ا ف ق ة و ا ل ع ا ص ي ة و ا ل م ج ر م ة والزانيه ة و ك ل م وكل ن وشغلطن وإذا ن ي بشي ن مثل ظ ا ه ر ورما يمكن يكلفوا الناس, الناس. وقال بمظهر إسلامي حجاب السنة السنة في المئة خمسة س ن هو على احنا بعدا مسلمين عاديين. ولا انا ل د وعلى أنا مسلم ممتاز لا أ ن ا عادي لا ادعم هذا ارديني و ه ذ ا درجي و ي ي و بما انك تعرف أ ن هذا هو الارديني و هذا الدرجي و ي و ا ل د و ر ي ي ج نحسن من الارديني نحسن من النسخه ا ل م ك د و ب ة أ و المصنوعه عليها يقول نسأصلي حتى لا أنا ما فيهم ي ك ولكن ن أخذ ب ب ي لدينا ي ونديل بغيت وانت ك مسلم ل أنحسبك ومسلم ه هو ذ ا الضلال وقال في أ ف ا ش ي وقال لدينا دين ومسلم ا ل لدينا ي ن جديد ومسلم ي ن خ ومسلم أدراه أ شيطاني ومركب ولكن لدينا مسلم ومسلم و م س ر م فاللي منحرف ا ل م منحرف ت م منحيط ا ولا لي لي ولا ة و يكرت ك يجير ب ا ل ي ولا ك و ب ل ي ا ولا, ولا الحجاب يجير واللي ل ا م ي ي ن و ا ا ل م ك ر و ولا منحرف ل الواب اللي رأى م ا منحرف ا م ن ح ي ث ولا بلاش واللي منحرف من ا منحرفه ا منحيط ولا بلاش ولكن ا ل س ن ة تقى ا ل س ن ة والفرد ي ب ق ا هو الفرد وراحتجيوى نبدن الدين وحتجيوى ا عدم احلنا محل الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه ح س ن ة لما كان ي ر ض و الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا اللهم لكن الحمد ح ت ترضى ولكن الحمد اضارى ي ت ولكن الحمد على حمد لائيات ر ل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اهدنا و اهدنا ي و جعلنا هداه المحتاجين و نجعلنا ضالين و لا مضلين برحمتك أرحم ل يا ن سألك م ارحم ل ا س الراحمين ل سألك ت اللهم حبك وحب ك كل عام من يقرب إلى عام واجعل ا الماء من السنة تفضحنا انزل البارد اللهم العرض ولا يوم العرض عليك. اللهم فوق وتحت ولا يوم العرضي العرض العرضي عليك نقمتك وغضبك على الصهيونيين وأعو من ا ل ص ل ي ي ي والمنافقين وزنزي في وكيف ب بك بما ن وانكس من نجعلك نحورهم ونعوذ بك من وكسش شوكتهم شرورهم اللهم اشتشهم علامهم الأرض أقدامهم لهم اللهم فاخذهم تحت شئت وكيف شئت إنك ع ى م اللهم تشاء قادير ا ب إ ج جديد ا ب ة و ص ن ا ا ل ل وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على ا ل م ر ل ي ن والحمد لله رب العالمين مع تحيات